أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَا قُيُودًا مَاءً انْفُورَاتًا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ان تلقوا الى ما كنتم به تكذبون ان تلقوا الى ظل ذي ثلاثه شعب لا ظليل ولا يؤني من اللهب انها تومي بشرر كالقصر كانه جمالات ص ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا يرقبون ولا يؤذن لهم فيعذبون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعنا القوم الأولين اِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُون طَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُون وَثَمَرَاتٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ قُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا أَم ما كنتم تعملون فإنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين قولوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ